أو كان الذي مر على قوية وهي قوية على عروسها قال ان لا يهي هذه الله بعد موتها أو كان مر على قوية وهي قوية على فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت, قال لبثت يوما أو بعض يوم أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبست مئة عام فانظر طعامك وشرابك لم يتسنه وَوبُ إِلَ إَِّرِكَ وَإن جعَلَكَ آيَةَ للِنَّاس وَهُ إلَ عِلِكَ وَإَِّ جعَلَكَ آيَكَ لين وَوبُ مَن تَسَوَّا لَحْمَا وَإِلَى اللَّهِ يَصْعَدُ كُلُّ شيءٍ حَافِظٌ مَن تَسَوَّا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ فلما تذيّر له قول